اكن او اكتم فلكل واحد فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصيه يوصى بها او دين غير مضار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 الهناور يدخل هناور خالدا فيها وله عذاب مهين.